يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وَبَسَّ منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا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 وإن خيرا هدي, هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن سر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله الإيمان مواقف الإيمان مواقف وكل موقف يقف الإنسان في الإيمان محسوب عند الله جل وعلا استمد من قصة الأقرع والأبرص والأعمى فائدة واحدة وهي قصة مشهورة في صحيح البخاري معروفة ومنشورة موقف الذي اعترف بما سلف حين أتاه السائل على هيئته الأولى رجل أعمى رجل أبرز رجل أقرع فأمدوا بمال وقوع المال لهم فتنة أمدوا بكل ما يتمنون الأقرع بالشعر الجميل والأبرز بالجلد العظيم والأعمى بالبصر النافذ لما ابتلوا بعد ذلك وجاءهم السائر على صورتهم فجاء للأقرع في صورة أقرع يسأله فطرده وجاء للأبرص في صورة أبرص يسأله فطرده وجاء للأعمى في صورة أعمى فصدقه صدقه وقال نعم كنت يوما مثلك وأعزني الله وأكرمني فخذ وأعطاه فثبته الله وخذل الآخرين أخذ من هذا الموقف موقف لامة اخذ من هذا الموقف موقفا لامة يدخل عليها اليوم شهر رمضان بعد يومين او ثلاثة على الاكثر ليكون لنا موقف موقف صدق مع الله فلو حزم الامر فاذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خيرا لهم. اللهم ارتقنا الصدق يا رب. نعم حين يعزم الامر نريد ان نصدق الله. انني حين اتأمل في سير السلف. واتفكر في احوالهم. وانظر كيف كانوا يشتكون. كيف كانوا يشتاقون. وماذا كانوا يشتهون. أرى ان القوم في واد ونحن في واد ونحن في واد اخر انني اشتهي والله لا لان سئلت ماذا تشتهي اقول اشتهي لحظة صدق مع الله لحظة صدق ما الله ليتنا اخوتاه نؤتاها في هذه اللحظة. اللهم اجعل ساعتنا هذه ساعة صدق واجعلها ساعة اجابة واجعلها ساعة رحمة واجعلها ساعة مغفرة واجعلها ساعة توبة. اللهم انا نسألك ان تتقبل اليوم دعاءنا. نعم اخوتا بحاجة نحن قبل ان يدخل شهر رمضان المعظم أن نقف, ان نقف الان الان الان لحظة صدق مع النفس لان هذا الشهر كما وصفه النبي الكريم عليه افضل الصلاة واتم التسليم شهر شعبان ترفع فيه الاعمال الى الله لما سئل عن كثرة صيامه فقال هو شهر ترفع الاعمال فيه الى الله فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم بؤتي أن نتأمل ماذا سيرفع لنا في هذا العام ماذا سيرفع ماذا سيرفع لنا إلى ربنا ماذا سيرفع لنا في هذا العام هل هي أعمال نتشرف بها ونتعد أم أنها الخزي أم أنها الخزي أحبتي في الله قد ينسى الشاب في امة قوية ممكنة مزدهرة مرتفعة راياتها عظيمة اركانها منتشر سوددها باصدة نفوذها حين ينسى الشاب في امة كهذه فلا بأس ان يتفرغ الشاب لنفسه. يتوجه كيف شاء يرضي ربه كيف ما يريد. على حسب ما يمكن له في ذلك. اما اذا نسأ الشاب في أمة مكهورة. في أمة مستضعفة. في أمة زليلة. في أمة مخزولة. في أمة تنتقص كل يوم أطراف اطراف اراضيها. وتستباح اعراضها في امة كل يوم يأتيها بهزيمة. في امة ماتت. ماتت. امتي. امة الاسلام. اين انتي? مات يا امتي. ماتتي. انا لله وانا اليه رجعون. لا شك اننا نعيش امة ماتت. أمة نادت وإلا فأي دور تؤديه الأمة أي دور تقوم به أي نصر مضت إليه أي تمكين سعت فيه أي موقف وقفته نعم أنا أؤمن أنه لا تزال طائفة من الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خزلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك أؤمن وأسهل أنه لا تزال تلك الطائبة موجودة. نعم ولكني أسأل عن مجموع الامة. أسأل عن العامل المؤثر. نعم تعالوا هذه هي البثنة. ضاحت او كادت او قل ماذا صنعنا في اربع سنين طوال تستباح فيها الامة. هناك ماذا صنعت الأمة الإسلامية او الامة العربية او تمها ماذا صنعت الامة للبسنة. هذه يا سيسان ماذا صنعت لها الأمة تلك فلسطين. ماذا صنعت الامة? ماذا صنعت? انني حين اقول امة ماتت فقد ماتت. انا لله وانا الي راجعون. اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. نعم امة ماتت. لم تعد لها وجود. انما الوجود الحقيقي حين يكون له اثر. اما الوجود الشكلي الصوري فليس له وجود. اخوتا واننا الان حين اقول النساب الذي ينزو في امة كهذه الامة ينبغي ان يتفرغ لنفسه ابدا بل ولا يختار لنفسه بل يضع نفسه حماية للاسلام رفعة للدين تمكين له تعالوا لنلقي على الماضي نضرح لعلها تكون ومضح تضيء الطريقة الى تمكين تعالوا لنلقي أنظر لننظر إلى الشباب لنقول أين أنتم يا شباب أين الشباب؟ يا, حسرة على الشباب يا حسرة على الشباب يا حسرة على الشباب يا حسرة على الشباب تعالوا فانظر لموقعه وكأني حين أتأملها أنزلها على واقعنا الذي نراه اليوم فأقول أين أمثال هؤلاء ثابت ابن قيس ثابت ابن قيس، ثال مولى ابي حزيفة، أخذ طار ثم البراء ابن مالك. تعالوا لننظر الى تلك المواقف العظيمة. لننظر والموقعة موقعة اليمامة واليمامة كما تعرفون هي مدينة الرياض حاليا تقريبا هذا موقعها هناك ظهر كذاب يزعم انه نبي بالسهرة الذي سمى نفسه رحمن اليمامة فأشبت الله كذبه، فالشهر بيس مسيلمة الكذاب مسيلمة الكذاب ذعم النبوة وبعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد الكثيرون وفزعوا إلى هذا الكذاب مسيلمة وتدمعوا عنده بنو حنيفة حتى اجتمع له في جيشه أربعون ألفا أربعون ألف مقاتل يقدمون الموت على كل شيء فارسل اليهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه جيسا بقيادة عكرمة ابن ابي جهل، ومضى عكرمة بجيشه، ولكن ومع شديد الاسف انهزم الجيس وعاد عكرمة بجيشه مهزوما بعد ان قتل منهم ما قتل وعرف ان هؤلاء الناس ان اسيانهم في بيوتهم خطر. ومهلكة للمسلمين. فوقف المسلمون يقولون لأبي بكر يا خليفة رسول الله لا تضيع المسلمين لا تزنهم دعهم. فقال قولته المشهورة اينقض الاسلام وانا حي? اينقض الاسلام وانا حي? كلا والله. لو خدلتني يميني لقاتلتها بشمالي. رضي الله عنك يا ابا بكر. انني مريد موكذا كهذا. مريد الرجل الذي يقول ايوقظ الاسلام وانا حي. كلا والله. اين هو? اين هو الذي يرى عرى الاسلام تنقض قروة عروة حتى في بيته. حتى في اهله. حتى في تيرانه حتى في نفسه وهو ساكت ساكن راض ينتظر ان تنزل عليه لعنة الله نعم ماذا ينتظر وهي تنكذ عراه عروة بعد عروة يقول ابو بكر او تنقذ عرى الاسلام وانا حي كلا والله لو خذلتني يميني لجاهدتها بشمالي فيجئ جيشا ويؤمر عليه خالد بن الوليد ويمضي خالد وهناك خالد يخرج لينظم جيشه ويضع اصولح وتبدأ المعركة ويهجم جيش مسيلمة الكذاب وهم اربعون الفا ولكن دائما انص على هذه القضية ان هؤلاء لما صدقوا لعقيدتهم انظر كانوا يقولون كانوا يقولون والله ان لنعلم ان مسيلمة كذاب وان محمدا صادق ولكن كذاب ربيع خير من صادق مضرس. انها الجاهلية انها الجاهلية العصبية يتحصبون لكذاب ربيع. ويردون صادق مضرس. نعم انها جاهلية قديمة يريدون ان يزحزحوك بها اليوم. بنفس طريقة. يقولون لك نعم ان نصرانية مصر غير لك من مسلم البثنة ابدا ابدا وهل الدين الا الحب والبغض لان كان الرايخ الالماني يفرض نفسه وصيا على كل من يدري في عروقه دم الالمان ولان كانت اسرائيل تفرض نفسها حامية لكل يهودي على ظهر الارض فان عقيدتنا اقوى وديننا اعظم وانتماؤنا اكبر وثباتنا على تلك العقيدة التي تجعل المسلمة اخ المسلم وان كان في اخ الصين وان كان في اقاط الارض نعم هكذا هؤلاء التاهليون وما زالوا يرجحون القرابح يرجحونها ويجعلونها مناً للولاء والبراء. هجم جيش مسلمات الكذاب، وبصدهم في هذا هزم المسلمين لأول وحلا، حتى أنهم دخلوا في صاط خالد ونقضوه عن رأسه وأسر زوجته وهم أن يقتلوها لولا أن أجارها رجل من القو. خالد بجيشه مؤقتا مؤقتا ينسحب خالد بجيشه جانبا ثم يقول تمايزوا تمايزوا ايها الناس حتى ندري من اين نؤتى فجعل المهاجرين في جهة والانصار في جهة والاعراف في جهة ثالثة وحدهم ثم جعل في المهاجرين كل ابناء أرض تحت رائح. هكذا تمايزوا ايها الناس حتى ندري من اين نؤتى. اننا بحاجة الى ان نتمايز في هذا الحفظ. حتى ندري من اين نؤتى. مضى علينا رمضانات كثيرة. ومعتقدنا ان في كل رمضان ليلة قبل والمسلمون يدعون وانا يستجاب لهم. مضت ايام معرفة. سنين طويلة. والمسلمون يدعون فلا يستجاب لهم مضت ليالي سنة سنة في كل ليلة يقول ربنا هل من سائل وندعو فلا يستجاب لنا ما السر لابد ان هناك سبب لابد ان هناك علة اننا بحاجة الى ان نعرف من اين نؤتى من اين نؤتى من السبب في حرقالة النصف من السبب في حلقلة التمكين من السبب في تخلف أثر الدعاء من السبب في عدم وجود الدعوة إلى الله من السبب إننا بحق نريد أن نتمايز أن نتمايز أن يصبح فصطات إيمان لا نفاق فيه وفصطات نفاق لا إيمان فيه يتمايز الناس حتى ندري من أين نؤتى من أين نؤتى وبعد أن نيزا خالد للناس قال اهتموا على بركة الله ويقف ثابت ابن قيف حامل لواء المحامل لواء الانصاف فيحفر لنفسه حفرة ويدفن فيها قدمه الى انتاف قدميه الى انصاف ثاقيه ويرفع الراية ويثبت رجل يثبت رافعا الراية حتى يقتل وهناك على الجانب الآخر سالم مولى أبي حزيفة يثبت ويقف وكان حافظا للقرآن رسول الله يفتخر به فيقول صلى الله عليه وسلم مفتخرا بسالم أنه يسعد بوجود أمثال أبي سالم في أمته سالم مولى أبي فيخشاه الناس يقولون سالم صوام النهار بكاء الليل للقرآن لعله ضحيف فيقولون له نخشى ان نؤتى من قبلك فيقول من قبلي انا انا بئس حامل القرآن اذا انا انا تؤتون من قبلي وانا احفظ القرآن بئس حامل القرآن اذا انا ويقف. سالم مولى ابي حذيفة رافعا راية الاسلام حتى يجرح ويخر جريحا فيقاتل وهو جريح ثم على الوجه الاخر زيد بن الخطاب اخو عمر شقيق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يتوجه الى المسلمين ليقول قولته المشهورة وتلك الشاهد التي اريد ان تكون في اذهانكم ايها الاخوة زيد بن الخطاب يقول ايها الناس عضوا اضراسكم ايها الناس عضوا اضراسكم واضربوا في عدوكم وامضوا قدما ايها الناس عضوا اضراسكم واضربوا في عدوكم وامضوا قدما والله والله الذي لا اله غيره لا أنطق بكلمة بعدها حتى يهزم جيش مسيلمه او اموت شهيدا فالقى الله فؤادي بحجتي الله اكبر انها لكلمات ينبغي ان ترن وتظل ترن في سمع كل مسلم يريد ان يصنع لهذا الدين شيئا هو هو زيت بن الخطاب يخف ايها الناس عطوا دروسكم. يا مثبت المؤمنين ثبتنا على الايمان. عطوا دروسكم واضربوا في عدوكم وامضوا قدما لا تلتفتوا. فوالله الذي لا اله غيره. لا انطق كلمة بعدها حتى يهزم جيش مسيلمة حتى يهزم جيش مسيلمة او استشهد فالقى الله فاذلي بحجته خذي الاخرى لتنضم اليها لتنضم اليها فتقف بها موقفا البراء ابن مالك البراء ابن مالك ذلك الرجل اخو انس ابن مالك رضي الله عنهما البراء ابن ميلك كان رجلا دقيق الجسم نحيفا صغيرا يقول او خالد هيا يا فتى الانصار قم بهم فينطلق البراء ويقف في وسط الانصار ويقول يا محشر الانصار يا محشر الانصار لا تؤمنوا لا يؤمِّل أحدكم فيكون همه الرجوع إلى المدينة لا مدينة بعد اليوم الله اكبر انظر وتأمل الى تلك الكلمات يقول يا معشر الانصار لا يكون هم احدكم ان يرجع الى المدينة لا مدينة بعد اليوم انما هو الله وحده ثم زنه. يا لله يا لله على شباب المسلمين اغنى الذي يقول لا مدينة بعد اليوم لا زواج بعد اليوم لا نساء بعد اليوم لا شادة بعد اليوم لا شيء بعد اليوم انما هو الله وحده ثم الجنة يا رب ارزقنا الجنة يا رب نعم لا اقول هذا انك تدع الزواج فلا تتزوج انما تتزوج لله وتدع هذا الامر لا يدخل قلبك ان المسلم اخوتاه يعيش لقضية انتبهوا ليس معنى قولي لا شهادة بعد اليوم ككونه لا مدينة بعد اليوم اي ان تترك مذاكرتك ابدا ان تتذاكر وتتفوق لله وانما لا يشغلن هذا قلبك لا يشغلن هذا قلبك ان المؤمن يعيش لقضية ان المؤمن يعيش لقضية يحيا لها علمه اياها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول بعيث بالسيف بين يدي الساحة حتى يشهد ان لا اله الا الله تلك قضيتك التي نشرها ربعي بن عامر ان الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة رب العباد تلك قضيتك قضيتك أن تنتشل عباد الخنازير، أن تنتشل عباد البقر، أن تنتشل عباد الدنيا، أن تنتشل عباد الجنيه، أن تنتشل عباد المظاهر، أن تنتشل عباد التلفزيون، أن تنتشل عباد الطعام، أن تنتشل هؤلاء العباد لتضعهم في مصاف عباد الرحمن. نعم، لا مدينة بعد اليوم. انما هو الله وحده ثم الجنة ثم الجنة ويكر المسلمون ويضغطون على جيس مسيلمة ومسيلمة وجنوده ثابتون كالاطواد في الارض ولكن انا لجبال ان تقف امام عواصف التوحيد نعم فيقتلع المسلمون اصولهم ويعملون فيهم القتل فيفر متلمة وجنوده الى هناك الى داخل حديقة ثم يتم بعد بحديقة الموت حديقة ذات اسوار عالية ويحتمي بها مسلمة وجنوده ويغلقون الابواب ويحاصل المسلمون الحديقة ويقفون مكتوف الايدي ماذا يصنعون وجنود مسلمة من الداخل يرمون بالسهام والسهام تنزل على المسلمين كالمطر هل يقف المسلمون مكتوف الايدي ماذا يصنعون ماذا يصنعون وهنا يظهر مخترع البراشوت الاول هذا لتعرف ان اصولك عظيمة وان عقائدك تضرب في عمق التاريخ اننا السابقون الاولون نعم يخرج مختول مخترع للبرسط نعم اتدري من هو البراء ابن مالك اخو انس ابن مالك يقول يا قوم اناففها هكذا ابدا احملوني على ترس اجلس في تر والت تر اشبه شيء به ذكرني هذا الدش الذي يسمونه قريب منه كان يحمل هكذا ليحما به ليحمي به انسان نفسه يحمله في يده تر يحمله في يده ليحمي به صدره ويرد به النبال والرماح وغير ذلك انظر الى انظر منظر. قال احملوني في ترس. واحملوا الترس على اسنان الرماح واكتفوني بالترس داخل الحديقة قريبا من الباب فاما ان استجهد واما ان افتح لكم الباب. الله اكبر. يا لله ويا للمسلمين. اين نحن من هؤلاء? كما ذكرت لك أنني كلما تذكرت هؤلاء سعرت بالخيبة انظر أنني أريدك أن تأخذ من هذا الموقف صرا إشارة أن تقول إما أن أمكن لدين الله وإلا فلا حاجة لي بالوجود على ظهر الأرض ومعلوم أن كل كلامنا هذا ينطب على المنهج السلفي. انتبه بمعنى انك صاحب عقيدة تريد ان تنشرها. لا صاحب هدف قتل تريد ان تقتله. انتبه الى هذه القضية. نعم اخوتان يقولوا احملوني على ترس. واحملوا الترس على اسنة بماح ورموني. داخل الحديقة اقذفوا به داخل الحديقة قريبا من الباب فاما ان افتح لكم الباب واما ان استشهد ويحملونه ويلقون به داخل الحديقة ويدخل الفراء ويصل الى الباب بعد ان يقتل ويطعن ويضرب ويدافع وينافع ويزود، ويزوت حتى يفتح الباب ويدخل المسلمون الى إذا تلك الحديقة فيقتلون عشرين الف من جود مسيلمة في هذه الزاعة. ثم يجلسون لعلاج البراء فيجدون به اكثر من ثمانين طعنة. اكثر من ثمانين طعنة. حتى انه يذكر واهل التاريخ ان خالد بن الوليد جلس لعلاجه بنفسه شهرا. شهر. عيلات ثمانين طعنة من ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم ثمانين طعنة ولكن بعد ان مكن لدين الله اننا لا نريد ان تكون هذه القصة كقصص ابي زيد الهلالي ابدا وانما نريدها قصة أن تكون واقعا في حياتنا انك رجل صاحب قضية يدخل شهر رمضان وعلى وسط ان يدخل شهر رمضان وانت تعلم اننا في هذه الايام امة كأنها مخزولة امه لاقي مثلها على ظهر الارض امه صار الدم المسلم ارخص دم على ظهر الارض والارض المسلم اسهل عرض ينتهك على ظهر الارض